يا ليني يا ليني يا ليني يا ليلة يا السوق يا تاخد يا يا من يا يا ماشي عجبك يا بالا ماتملش يوم للراضي لو حتى كان بباله. يخدعك <تصفيق> ده الغالي تمنوا فيه وخيروك في الرجال قول يا الاصيله بلد صاحبك بعد. <تصفيق> تاتيب على مين يلي صاحبك ذات ما تاتيب على جهدك وتوتك ما تعرف الاصيل يا رب اطلبه يعيش بروحك لما تكلمه بالعين يعيش بروحك لما تكلمه بالعين فامري موزك لو تشاورتين وبيستوى